بل نقذف بالحس على الباطل فيدمره فإذا هو ذاهر ولكم الوجل مما تصفوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وطحبه ومثل عبداه وطحبه يسروا إخوانكم في غفة الإسلام المبيحية بالقسم العربي على الإسلام الكاتب أن يقدم لقم هذه المادة صلى الله عليه وسلم وبرك على سيدنا محمد وعليه أصحبه أجمعين وبعده فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وسلم مشغل أمر محدثاتها وكل محدثة بدعه إن بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من كل رفتها خير مما كفر وألها لبعد الله إنما توعدون لآتن وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد فحياكمنا جميعا في الدرس السابع من دروس صوري الصقح الإسلامي الذي جعلت عمدته الورقات الذي صنفها إمام الحرمين أو المعالي الزوين رحمه الله طلبته في مدرسته كما نفعلنا أول مرة قلنا خصفنا في اللفاء السابق على ختم كلام المؤلف في الامر والنهي واليوم نبدأ معه في كلامه عن العام والخاص قال وأما العام للباب الاستثنائيه كما ذكرنا فيما قبله العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله علمت زيدا وعمرا بالعصا وعممت جميع الناس بالعطاء أقول العام وصف من عام الشيء فهو عام إذا شمل أي إذا شمله فأصل أصل العمو فالعام هو الشامل هذا لغة في الاصطلاح إذن الذي ذكره المؤلف إنما هو تعريف العمومي في اللغة لا في الصلاح الأصوليين أما العام في الصلاح الأصوليين فهو لفظ هو لفظ يتناول الصالح له من غير حصر دفعة هذا هو تعريف الرمبي في شرحه على ورقات وهو أصح تعريف بالعام عند الأصوليين كما قال الغزالي في المنخولة في المصصصة. ما هو ذلك التعريف؟ هو لفظ. سنفصل في ذلك. هو لفظ يتناول الصالح له من غير حصر دفعة. طيب. هو لفظ. إذن العام عند الأصوليين يسمى من عوارض الألفاظ. يعني يعرض لللفظ أن يدخل على الألفاظ العام عند الأصولين من أوصاف الألفاظ لا المعاني ولا غيرها العموم يوصف به اللفظ فقط لذلك قالوا هو لفظ عند الأصولين هذا في الاصطلاح أم في اللغة؟ هذا في الاصطلاح أما في اللغة فإن العمومة يطلق على اللفظ وعلى المعنى وعلى المادة. خلاص لذلك يقول أصوليون في كتبهم والعموم لا يطلق على المعاني ولا الأجسام استفراحا. ما معنى استفراحا؟ يعني في اللغة يجوز. فمثلا تقول وهذا أمثلة العموم أن تقول مثلا كما قال المصنف. عممت زيداً وعمراً بالعطاء هذا مدي أم هذا مدي أم معلوي ها. هذا مدي هذا مدي أم هذا مبدي خلاص؟ هذا نصف حل يقول الاثنين طيب لو قلت مثلا عم المطر الأرضى هذا مبدي المعنوي معنوي عم المطر الأرضى هذا مدي أم معنوي؟ هذا مدي طيب لو قلنا عم الناس الخير هذا مدي أم معنوي؟ هذا معنوي إذن دل ذلك أن العمومة في اللغة يشمل النادية والمعنوية لا الأصف الخير والمضرة وكذا أنها معنويات خلاص هذا مفحة آخر ليس مفحة هذه كلها معنويات أما إن كان يقصد الخير الأكل والشرب وكذا فهذا يسمى معصدق لكن ما هي خير إنها لها معصدقات يدخل فيها الطعام والشراب وكذا لكن الأصف إن الخير والدرج إنه معنوي هذا الأصف فيه. وكذلك الأصف العطاء إنه معنوي ليس مدية لأسولين يقولون عنه بالعطاء يقول هذا على معنوه إلى المادي لكن نحن يعني لا نظم بالعطاء إلا ما كان مديا لكن القصة في العطاء إنه معنوي لأن العطاء لا شكل له لكن المعطى هو الذي له شكل هو الذي له هيئة هو المادي المهم إذا اللذي دا قوله أن العموم في اللغة غير العموم في الصلاح الأسوليين العموم في اللغة يشمل المعنويات قولهم عمّه الخير ويشمل الحسيات أو الماديات كعموم الظرف للمظروف مثلا وعموم النقل للأرض ويشمل الأنفاذ قال قولك رأيت الرجال هذا لفظ عام الأصوليون لا يردون من ذلك كله إلا في اللفظ نبحثه ونبحث لفظي من عوارض الأنفاذ العموم لذلك قالوا هو لفظ فالعموم عندهم لا يشمل لا المعنويات ولا الاجسام او الماديه هو لفظ ماذا يتناول ذلك اللفظ؟ قال يتناول الصالح له لو قلت رأيت رجالا او رأيت الرجال رأيت الرجال هذا لا يدخل فيه النساء لان النساء لا يصلحنا لذلك اللفظ لذلك قاله هو لفظ يتناول الصالح له من غير حصر من غير حصر أي انه لا يقصد عددا معينا من الافراد الواقعين تحت ذلك الجنس الذي تنعرض اللفظ إذا أنت قلت رأيت رجال أي كل من صدق عليه لفظ الرجل فإنه داخل تحت ذلك اللفظ من غير حصر لكن قلت رأيت عشرة رجال فهذا لا يعد لفظا عاما أبدا هذا مخصوص هذا رض خاص عشرة فقط أو رأيت رجالا أقوياء فهذا تقفز دلوقتي. هذا أيضا ليس من العار، إذا من غير حصر إذا تقرأ في كتب الأصولين يقولون من غير حصر أن يقع على كل ما صدقاته، هذا خطأ، ما صدقاته هذا عند المناطق هذا، ما صدقاته المناطق يقسمون الكلام إلى مفهوم وما صدق، مفهوم وما صدق، مفهوم كحيوان هذا مفهوم مجرد. ما فرق أي ما يقع عليه ذلك المفهوم خلاص مفهوم كالحيوان مثلا حيوان هذا مفهوم ما هي ما فرقاته هي الأفراد التي تقع تحت ذلك الجنس كحمار وهر وكذا هذه تسمى ما فرقات المفهوم اي ما يصدق عليها المفهوم فالثالث الجبل من فضاقات الحيوان الحيوان هو مفهوم مفهوم مجرد ما هي أفراد ذلك المفهوم كل أنواع الحيوانات الذي يصدق عليه لفظ الحيوان يدخل تحت ذلك المفهوم ركس ميت ما فضاقات أي التي يصدق علينا المفهوم وبالحذف فقلت مثلا الجمادات هذه مفهوم لها ما صبغات الجبال الأحجار طيب هل الإنسان من ما صدقات مفهوم الجماد؟ هل الإنسان من ما صدقات مفهوم الجماد؟ لا لا يصدق عليه خلاص هذا معنى قول الأصوليين المناطق بكل مفهوم ما صبغات فاللفظ العام هذا من غير حصر أن يقع على كل ما صدقاته يقع على كل الأسراد التي تحت ذلك الجنس يعني قلت الرجال يقع فيهم كل الرجال كل الرجال بخلاف لو خصصت فقلت عشرة رجال خلاص ليس كل الرجال أو رجال أقوياء أو رجال سود أو رجال دير فأنت تخصص لكن الذي يقع على كل ما صلقته هو الذي يقول من غير حصر إذا نعيد التعريف العام في الاستماع هو لفظ ويتنذر عنه يتناول الصالح له من غير حصر دفعا لما قالوا دفعا أي رص واحدة. ونمثل على ذلك بمثال. لو قلت رأيت رجلا هل كلمة رجل هذه عام على الاستراح الذي ذكرناه عامة أم غير عامة نريد أن نعرف آراءكم أنا أقول رأيت رجلا هل هذا اللفظ الذي هو رجل لفظ عام على الاستراح الأصوليين أم ليس بعام عام من هو راي آخر ليس بعام هل أحدا هو رأي الثالث رأيت رجلا رجل هذا عام أم ليس لي عام عند الأصليين على الذي القناة طيب نقول رجل هذا نرده على التعريف هو لفظ خلاص هو لفظ إذن هذا صحيح يتناول الصالح لها يعني يخرج منها المرأة إذن هذا إذن صحيح من غير حصر دفعة هل هنا ذلك اللفظ محصور ام غير محصور هو محصور فهذا لا يسمى عاما رحب هذا يسمى مطلقا عند الاصولين ما الفارق بين العام والمطلق نقول لفظ الرجل وإن كان يصدق على كل ذكر آدمي إلا أنه لا يتناولهم جميعا في وقت واحد دفعة واحدة بل يتناولهم على سبيل البدلية أي رأيت رجلا رجل واحد يفضق عليه أنه رجل ذكر آدمي ينوب عن أي رجل آخر رأيت رجلا واحدا لكن العام يشملهم جميعا كما تقول رأيت الرجال يبقى دفعة واحدة تقصد كل الرجال هذا عام لكن رأيت رجلا هذا وإن كان يفضق عليه أي رجل من رجال بني آدم إلى أنك لا تعني دفعة واحدة ليستحيل فتقول رجل فالذي يتناول المعنى على سبيل البدلية طبعا أنت تعرف تعرفون من البدل سمي بدلا لأنه بدل من المبدل منه لا يجتمعان أبدا بدل المبدل منه لكن في العام أنت تقصد دفعة واحدة قاتل المشركين دفعة واحدة من غير حصر خلاص إذا المطلق غير العام لأن العام تعريفه أنه يتناول الصالح له من غير حصر دفعة أي كل من يصدق عليه تناوله أما المطلق فيتناول الصالح له ايضا من غير حصر على سبيل البدل على سبيل البدل نقرأيت رجلا مطلق الرجل كل من ينظر قليل الرجل رجل فأنت فهو داخل معك خلاص لكن الاخر دفعة واحدة اذا العام عند الأصوليين من عوارض الألفاظ لما يقلك ما معنى قول الأصوليين أن العام من عوارض الألفاز أي أنه من أوصاف اللفظ لا يقصد به معنا ولا جسما وإن كان يجوز في اللغة أن يقصد بالعام المعنى والجسم واللفظ لكن عند الأصوليين في اصطلاحهم يخصصون ذلك باللف وحده بوصل الصلاح كما ذكرنا إذا المؤلف يذكر تعريفا في الصلاح لا ذكر تعريفا في اللغة. قال الرملي وفي نهاية الدروس إن شاء الله أهم الشروح على متن الورقات الشروح للعلماء المتقدمين التي كانت مادة الدرس منها قال في الاصطلاح هو لفظ ما يت ولفظ يتناول الصالح له من غير حصر دفعة دفعة فلفظ أي من عوارض الألصاظ أي توصف به الألصاظ للمعاني والأجسام صلاحا وإن كانت الأصل يرد فيهما من غير حصر أي على كل ما صدقاته من غير حصر في عدد محدد في نفس الوقت لا على سبيل البدلية مثل الرجال فهذا لفظ يتناول كل ذكر من بني آدم ذفعة واحدة من غير حصر لهم بعدد معين وهذا بخلاف المطلق فإنه يتناول الصالح له من غير حصر على سبيل البدليه كرجل فهو إن كان يصدق على كل ذكر آدمي إلا أنه لا يتناولهم, لا يتناولهم جميعا في يقط واحد دفعه واحدة بل يتناولهم على سبيل البدليه أي واحدا منهم وإن كان يصدق عليه في صوت وإن كان يفضل عليه أنه ذكر آدم خلاص طيب قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا قلت وهذا من العيد في الحد أي من العيب في التعريف وذلك يسمى عند المناطقة تعريف دائري ذكرناه في ماذا هذا لما قلنا أنه قال والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه قلنا هذا غلط عند مناطقه بل صعب أن يقول هو معرفة الشيء فلا يعرف العلم ويقول معلوم كما تنبأ قديم فقال فسر الجهد بعد الجهد فسر الناء بعد الجهد بالناء هذا يسمى تعريف ذائبي يقولون هذا باطل أو هذا غلط لأنهم تعريف بالدور فلا يقول عام وما عمل شيئين بل ما شمل شيئين خلاص لا تقول القوي وما به قوة هذا تعريف دائري هذا من عيوب التعريف ال عشر عند المناطقة منها هذا ان يكون جا... غير الجامعة وليس منع قولوا ان يكون دائريا هذا خلص الصعاب وام العام فهم عم شيئين فصاعدة اي يحصد اي ما شمل شيئين فصاعدة من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء ثم يذكر المؤلف الفاظ العام أي أساليب العام أي الصور التي يأتي عليها العام قال وألفاظه أربعة إذا العام له أربعة ألفاظ هل له أربعة ألفاظ فقط لا بل له أكثر من ذلك إذا أخذ ذلك فائرا على المؤلف لأنه أهمل بعض أساليب العام نذكرها بعد أن نذكر ما مفص عليه أول ما الاسم الواحد المعرف بالألف واللام الاسم الواحد اي المفرد الاسم الواحد يقصد بالواحد هنا الواحد عنده الواحد باعتبار الافراد اي لا هو مسنى ولا هو جمع الاسم الواحد المعرف بالأليس واللا كرجل وأنه تكون جنسية هل تكون جنسية ثم الثاني من تلك الانواع واسم الجمع المعرف باللام كالرجال والنساء لما قال في الاولى المعرف بالالف واللام وقال في الثانيه المعرف باللام عدوا هذا اختلاطا من المؤلف أي رنج فدركوه عليه لماذا؟ لأنه إن كان بصريا إن كان بصريا فليقل في الاثنين بالألف واللام وإن كان كوفيا فليقل في الاثنين باللام لأن عند الكوفة التعريف باللام الألف هذه وصفة, وصفة. يعني ما لها أصلا وظيفة عند البصريين يقولون الألف واللام لذلك تلحظ أن ابن أجروم في الأجرومية يقول معرض باللام لأن ابن أجروم كوفي يقول المخفوضات لا يقول المجرورات لكن ابن مالك بصري فيقول أل خلاص فلما يقول ابن مالك بصري صلاح فلما يقول في مرة بالألف ولم يقول مرة باللام فكان الأولى أن يوحد فالكتفيني فأنا ذلك هو الأول. عندما يقول بالجري والتنين والندى والأل مش واللام بالجري والتنين والندى والأل ومسندًا لاسم تميز حصل في علامات الاسم. طيب يقول إذا الثاني وأسم جمع معروف باللام هاي بالأل خلاص. الثالث من تلك الألفاظ الأربع للعام والأسماء المبهمة الأسماء المبهمة عند النحوين هي الموصولات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام الموصولات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام كل علامات الاستفهام أسماء كلها إلا هل والمتى هذه قاعدة كل أدوات الاستفهام كلها أسماء يعني لها محل اعرابي الا الهمزه وهل طيب ليس من اسماء مبهمه لانه لا يدرك منها اسم صاحبها تقول جاءني من قال الحق لا يدرك منه لا اسمه ولا كله منه. قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى فلذلك سميت مبهمات مبهمات ولأنها مبهمة كالموصولات تحتاج دائما إلى جملة الصلة جملة الصلة كي تفسر معناها وهذا ليس مرحة تقول فقل جاءني من قال الحق قال الحق هذه جملة تسمى صورة الموصول أي توضح معناه تصل معناه ولا محلها للعرب. طيب فهذه اسماء مبهمة. ثم أذكر منها أنواع كمن في من يعمل أو اسم شرط. أو اسم استفهام فإنها لمن يعقل لا تقل إذا قلت من ألف الكتاب فهذا يدل أن الذي ألفه عاقل فتقول مثلا ألفه الشوكاني أو ألفه الشافعي أو ألفه فلان لكن لا تقل مثلا من ترتدي لا قل ما ترتدي لأنه ترتدي ليس عاقلا قل من فعل الحق أصاب أدار الشرق إذا هذا إيران العاقر لا تقل لا محل من الأعراب لا هذه لا لا, محلها جملة لا محل من الأعراب دولة الصلاة ليس لها محل من الأعراب صلاة الموصل لا محل لها من الأعراب لكن اسم الصلاة نفسه اسمه له الأعراب خلاص وإذا تفضل فغالبهم مفترق ثم تقول من جاء من هذه التي هي للاستفهام مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ وجاءت هذه الجملة التي هي الفعل والساء المقدر فيها هي الخبر في محل رفع الخبر مش عادي نغل في النحو من الرجل يقصد التمثيل فقط كمن في من يعقل من هذا رب عام لما تقول جاءني من أرضى دينه مثلا من من رب عام يدخل معنا في التعريف اه يدخل ونفذ ونتناول الصالح له الكل العاقل من غير حصر دفعه من غير حصر ما قلت عشرة ولا خمسة طيب كمن فيما يعقل وما فيما لا يعقل إذن من من وما فيما لغير العاقل صحيح ورد في بعض سلام العرب في القرآن. فقال عرف أنتحو ما طاب لكم. ليس أنتحو من طاب لكم. وقلت عرف منهم من يمشي على رطنة. مش منهم ما يمشي. لكن هذا له أعراض بلاغية. ويأتي على خلاف القاعدة. لكن أصل في القاعدة أن من إلى عرف العمال غير العقل. وأي في الجميع أي هذا موغل في إدham. يشمل العاقل ويشمل وال... غير العاقل فتقول اي شيء شك... اذا هذا ايضا بالعقل فهذا يشملهما معا اي يشمل الاثنين واين في المكان اين في المكان اين تاتي اسم للاستسلام أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ وتأتي أيضا للشرط أينما تكون يأتي بكم الله جميعا ومتى في الزمان؟ تأتي بالسؤال عن الزمان متى حصل ذلك؟ وتأتي أيضا للشرط تأتي للشرط أيضا متى تفعل الخير يصدت الجزاء متى؟ ذلك؟ هي أيضا من أدوات الشرط للتجزيم فعلها وجوابها وما في الاستسام ما قولك ما حالك كل هذه الأسماء المبهمة التي هي في الاستفهام والشرط والموصول هو من الأسماء العامي كل ما سألتي في الاستفهام والجزاء يقصد الشرط يقصد الشرط وغيره قلت غيره ماذا والموصولات خلاص لا ثالث في الاستفهام والجزاء وغيره هو الموصولات معرف بانه واسم الجمع المعرف بال والاسماء المبهمة في الاستفهام والشرط والوصف ولا في النكيرات. اي لا التي تنفي الجنس ستقول لا طالبة لا أو تقول لا رجل في الدار رجل هذه تلك النكرة التي دخلت عليها لا التي تنفي الجنس وتعمل عمل إنس هذا من الأنفذ من العموم عندهم لذلك القائدة المشهورة أن كراث في سياق عموم فأنت تقول لا رجل في الدار فأنت تنفي وجود أي رجل في الدار كل ما صدقات الرجل منفية عن الوجود في الأبيض أسود كبير صغير أعجمي عربي جاهل عالم عامي مقلد مجتهد شيخ الإسلام نبي كافر كل من صلّق عليه رفض الرجل الله تلك تنفي الجنس تنفي جنس الرجل من الوجود الداخلي وهذا, وهذا هو كل الأصوليين. إلا أبا الحسين البصري المعتذي أبا الحسين البصري في في المعتمد وردوه وشنعه عليه فهذا مستقر هذا إجماع أن النفرة في سياسة النفرة تدل على العموم مطلقا طيب يكمل إذا عرفنا الأربع ألفاظ قلنا أن المصنف ترك بعض ألفاظ العموم التي هي مشهورة جدا عند الأصولين كلفزة عامة وكافه وجميع هذه أيضاً تكونها من ألفاظ العموم. رأيت جميع الناس كافه وعامة تلك الألفاظ كافه أيضاً من الألفاظ العموم تضطر إلى ذكره المؤلف يا جل جل أن ندخل في السلم كافه هذا الألفاظ العموم. الكل ما كان من أحكام السلم الذي هو الإسلام يدخل فيه كافه. طيب ومما لما يذكره المؤلف ايضا آآ آآ النكر المضافه الى ضمير هذا ايضا مما لم يذكره يكفي الثلاثة المشهورة كافة وعامة وجميع مع ما ذكره المؤلف كل ذي للصف طيب ثم يقول المؤلف والعموم من صفات النطق, النطق. هذه تساوي العموم من عوارض الألفاظ أي يحصل أن العموم من عوارض الألفاظ لا عوارض المعاني ولا من عوارض الأجسام عند الأصوليين كما فصلنا في أول الكلام قال في تعريفه هو فقال العموم من صفات النطق أي لا يتعلق إلا بالمنطوق أي بالنبس أي هو من عوارض الألفاظ وإلا فإننا قلنا في اللغة أنه يصح في العموم أن يتعلق بالمعاني وبالأبسام ثم قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يتعلق يجري مجراه لا على العموم في غير الألفاظ لا ولا فيما يجري مجراه فالفعل ككل واشرب هذا فعل لا يقول أحد بالعموم هنا هو في خط الأسماء التي ذكرناها ليه؟ لو أن الشارع قال كل كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا فعل هل يقول أحد المنصرين الفعل عام؟ لا، هذا لا يدل على العموم لأنه يحصل الانتثال للأمر يؤكل أي شيء لو أكل ثمراً فهذا قد امتفل يأكل لحماً فقد امتفل وكذلك الشرب شرب ماءً فقد امتفل شرب لبنا فقد امتفل ولا يمكن أن يخصب به أكل كل شيء فكلوا يعني كلوا كل ما مأكول دفعة فهذا مطلق لا عام في المطلق واضح ان هنا على البدلية كل اي شيء فانت انتسلت اذا اكلت ما يصدق عليه يعني من مصدقات الاسل ما يصدق عليه ممأكول فخلاص هذا لكن لو اكل حجرا لا يكون قد امتسر لان الاكل ليس لان الحجر ليس من مصدقات مفهوم الاسل فمفهوم المأكول اذا كل وشربوا كل وشرب هذا لا يجوز دعوى العموم فيه كما يصرح كما صرح المؤلف ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرىه لو قال كل فإن أكل أي شيء هذا يسمى آكلا هذا يسمى ممتزلا وكان هذا عمن ما كان الشارع قد طلبه أن يأكل كل ما يكون دفعة واحدة، وهذا طبعا لا يظهر في شرع ولا عقل قال: ولا يجد تعل عمومي في غيره من الفعل وما يجري مجرى، أين يجري مجرى الفعل؟ ايه يجري مجرى الفعل هذا. ما هو الفعل؟ كاسم الفعل، والأوصاف التي تعمل عمل الفعل. اسم الساعل الذي يعمل عمل الفعل، واسم المفعول الذي يعمل وعمل فعله والمصدر. فنحن ذلك خلاص نقولك رأيت القاتلة أباه أباه هذه تعرض على أنها مفعول به فين, الف... فين الفعل رأيس القاتل أباه فين الفعل الذي نصر أباه هذا الاسم اسمها الخمسة ما بالألف فين القاتل الذي هو اسم فاعل يعمل عمل فعله بشروط وهذا ليس مبحثنا لكن المقصود أن العموم مدخله في الألفاظ التي ذكرناها وأنه لا يدخل في الأفعال لا, لا تقل فعل عام قل فعل مطلق إذا ما الفرق بينك وبين العام أنت عيش تدرس الأصول فليكن كلامك أصوليا لا تقول هذا فعل عام في الشرع هذا غلط وإنك لا يقرأ المنابل لكن هذا من غير المختص لكن المختص يقول فعل مطلق فالمطلق إذا أتى بأي فرد من جنسه يمتثل يرجى لا نطلب بالاعاده خلاص لكن فعل عام اذا هو نص يتناول كل ما يخص له من غير حصر دفعه لكن متفق على سبيل البدليه ياكل تفاح ياكل كذا ياكل كذا اي منهما يحل محل الاخر ويحصل به بنفسه طيب ثم قال والخاص يقابل الانام نذكر بعض الامثله التي يحلل الاصوليه المفرد المحلى بقل في, في تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الانسان هذا فالمفرد فلي ريال الدليل على ذلك الاستثناء إلا الذين آمنوا لو كان يقصد بالإنسان إنساناً واحداً لما جاز أن يستثني لاحظ لا يجوز أن يستثنى من الواحد إن كان لا يقبل التعدد كيف يستثني من الواحد حتى حارب فدل هذا أن الإنسان عام يشمل كل الناس دفعة واحدة مؤمنهم وكافرهم إلا الذين آمنوا لذلك القائد عند الأصوليين هذه قائدة هامة الاستثناء عمدة العموم الاستثناء عمدة العموم أو كم نعبر المحلي الاستثناء معيار العموم يعني معيار العموم إذا رأيت استثناء سأمسك فيه فهذا الذي قبله عام لأنه لا يستثنى إلا من العام لأن الاستثناء تقصيص والتقصيص لا يرد إلا على العموم فعلم من قولي تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصامحات أن الإنسان هذا ربض عام أن يستثنى منه هذا في المصرد المحلّة بيقال. الجمع المحلّة يقال كقالي تعالى مثلا قد أسلح المؤمنون وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم الرجال قوامون على النساء الرجال والنساء الاطفال المؤمن كل هذه الالفاظ جمع غلوه الروم الى اخره فهذا آه... أو هذه الألفاظ التي للجمع للجمع ودخل عليها سأمة على النساء نفس غلبة الروم نفس الكلام سالما كجمع المذكر السالم قد أفلح المؤمنون او كان جمعة تكسير وقوله وإذا بلغ بلغ هذه رمع تكسير لأن مفرده رومي كان اسم جمع ولقل عليه ألف صوت الأن أحسن الآن، طيب سواء كان الجمع جمع تكسير او جمع سالما او اسم جنس ورحو ذلك انه اذا دخلت عليه الالف واللام فإنه يكون نظرا للعموم الأسرار المبهره فقول لي تعالى من يعمل سوءا يجز به هذه من هنا نوعه اي استخامية ولا مواقع شرطية هنا نقصر ثلاثة من يعمل سوءا يجز به من هنا استخامية يعني استفهام. من يعمل سوءا يجز به ولا شرطية ولا منصولية الصلاة يعني اسم صوم، فهذه شرطية خلاص جازمة، فهذه هم أنصاب العموم، كل من عمل سوء جزيه، فأين تذنبون؟ جازمة أينما تكون يأتي بكم، أم، ها، فأين تذنبون؟ ما تقلون فيها سأين تذهبون استفامية هذه جاءت على بابها هذه استفام سأين تذهبون استفام فرعا وإن كان له غرض بلاغي لأن الشارع في كلامه الاستفهام على الحقيقة ليس الاستفام الحقيقية لكنه غرض بلاغ سأين تذهبون هذا بالتوبيخ كيف تفهون هذا الكفر أين تذهبون توبيخ الإنكار لكن أصد إنه متى نصل الله حتى يقول الذين الله يزين متى نصل الله هذا أبانه استفام ولكن هنا بقى, بقى استفام حقيقي لأنه وقع من المؤمنين نفسه في سياحة النفسي له الوظ الرابع أو الفاظ العموم هذه الرابع منها هذا كقوله تعالى لا رفض فلا رفسة ولا فسُوقة ولا جدال في الحد. غات سلاته وقعث نفية بلا النافية للجنس. أي فلا رفسة كل ما خلق عليه اسم الرفس فلا جدال في الحد. والفسو والجدال فلا رفسة ولا فسُوقة ولا جدال في الحد. إذن عرفنا أن الاسم المفرد المحلل بأن والجمع المحلل بأن والأسماء المبهمة والنكرة في سياق النهي وعامة وكافة وجميع هذه أكثر ألفاظ العموم. طيب هو قال النكرة ونحن قررنا وقلنا أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم. طيب هل النكرة في سياقات أخرى تفيد العموم ايضا قال نعم النكرة في سياق النهي تفيد العموم. تعالى فلا تدعو مع الله احدا لا هنا نافيه أم نهية لا إذا دخلت على الافعال فانها تفيد ها إذا جاءت لا ودخلت على الأفعال وجاء الذي بعدها مجزوما فإنها تفيد النهي لا تقل الكذب طيب لكن لا نافية تسخل أفعا عليه تدخل على الأسماء لا رجل في الدار. طب فهل النافية تدخل على الأفعال؟ أيضا تدخل على الأفعال. لا أحب الضرب مثلا. رأفت إن النافية لا تدخل إلا لا تدخل إلا على الأفعال. خلاص تكذن النافية تدخل أي على الأسماء والأفعال. خلاص نعم هي من جاز من فعل مضارع. كينو. فلا تبعوا مع الله أحد هذه هنا للنهي فأحدا نكرة ولا مش نكرة نكرة وقعت في سياق النهي تفيد العموم إذا النكرة إن وقعت في سياق النهي أو النهي تفيدان العموم أحدا أي أحد إنسا أو جنا او ملة او جمادا كل هذا لا يدعى مع الله إذن قلنا نكرة في سياق النفس والنكرة في سياق النهم فلنكرة في سياق الشرط تفيد العموم أم الخصوص فقال تعالى وإن أحد من المشركين السجارة فأجدوا حتى يسمع سلام الله ثم أبلغ مأمنه وإن أحد أحد هذه أيضا نكرة وجاءت في سياق الشرط إن أحد من المشركين السجارة فأجدوا قالوا أيضا والنكره في سياق الشرط تعوم. خلاص لا يمكن تضيف عندك إن النكره في سياق النفي والنهي والشرط تعوم تفيد العموم أي أحد من المشتئ أي أحد. خلاص. ثم بالمناسبة بناءً على أننا نذكر في سياق ال بالمناسبة أن في سياق الإثبات فأم أن تقص وجاء رجل من أقص المدينة مثلا فأم أن تقص النكر في سياق الإثبات تقص إذن النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق الإثبات تخص إلا أحرفا يسيرة خلاص لا يقاف عليه فقوله تعالى علمت نفسه ما أحضارات علمت نفس ما قدمت لكن الأصل فيها أن النكرة في سياق الإثبات تخص بها ثلاث بين الأصلي إلا أحرفا يسيرة كما ذكرنا لكن القاعدة للسثناء يؤكد القاعدة والسثناء يؤكد القاعدة والنادر لا حكم له طيب قال والخاص يقابل العام لم يعلم الخاص لا لغة لا استباح. الخاص في اللغة هو وصف من خص الشيء بكذا وخص الرجل الشيء خص الرجل الشيء وخص الشيء بكذا أطلقوا به المعاني ولا بالاجسام وإن كان يصح ورود ذلك في اللغه وإن كان يصح في اللغة لكن كلمنا هنا في عند أهل الفن هو في اللغة وفظ او لفظ يتناول ما دل عليه من وجه محصور هناك من غير هذا من وجه محصور. فقولك نساء. وعشرة رجال. هذا حصر. او رأيت الرجل الابيض. ماذا دخل الرجل اهم من الفاظ الام لا. او رأيت كل الرجال او جميع الرجال في الفضل العموم طيب بعد ولا شرط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسوس إن شاء الله حسوس طيب هذا آخر كريم ما استقطب منك هذا الشيخ خذر ما اسمع تسمى ما اسمع فيكم طيب حسوس في الآن إذا قلت تعريف الأصوليين الخاصة بأنه فيمكن يتناول كل ما دل عليه من وجه محصور وقال بعض المصوليين ان هو النظر الدال على محصور وفي التعريفين واحد هو النصب الدال على محصور وذكرت بعض الامثله ان كانت قد وصلت فان تقول رأيت الرجل ورأيت جميع الناس إلا زيدا ونحوه ذلك. ثم سيتكلم المؤلف على أنواعه. في صوت, في صوت ان شاء الله يعني. طيب قبل ان ندخل بعد ان عرفنا الخاص اذا انتم تعرفون أنت معنى العام ومعنى الخاص طيب قبل ان ندخل في اساليب الخاص المؤلف هنا اسقط جزءا من كلام الاصوليين في ذلك البنت وهو اسماس العام اسماس العام او انواع العام العام هذا لبعه ثلاثة عند الاصوليين عام يراد به العموم وعام يراد به الخصوص وعام مخصوص هذه الاصناف الثلاثة للعام عند الاصوليين عام يراد به العموم وعام يراد به الخصوص وعام مخصوص فالعام الذي يراد به العموم يسمى عند بعض العلماء عام باق على عمومه أي لم يطرع عليه أي شيء يصرف عن العموم عام باق على عمومه وهو ما ذكرناه من القصناعات السابقة كل ما ذكره المؤلف يدخل في العام الباقي على عمومه إذن هو لذكر باقية الأنواع كل ما ذكرناه من أنواع الألفاظ الأربعة والثلاثة دفع إنما هي من العام الذي هو باق على عمومه أو عام يراد به العموم النوع الآخر هو العام الذي يراد به الخصوص فقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فإن الناس الذين قالوا ذلك المؤمنين لم يكونوا كل الناس هم بعض الناس والناس الذين جمعوا لهم لم يكونوا كل الناس مؤمنهم وقافرهم بل كانوا الكفار بل لم يكونوا كل الكفار بل كانوا بعضا من الكفار فهذا يسمى عام يريد بي خصوص كقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاضى الناس أي الحديد خلاص، أي الحديد فقط الثالث هو العام المخصص من الفارق بين العام الذي يراد به الخصوص وبين العام المخصص الفارق بينهما أن العام الذي يراد به الخصوص أصل وضعه في رفض الشارع أنه أراب به الخصوص أي أن الشارع وضع ذلك اللفظة العام ثم أثده من حيث أثار الناس ويقصد به الخصوص أي بعض الناس فبالعام المخصوص قال هو عام باكن على عمومه أفضل ثم ورد مخصص عليه فقصصه رفت الفارس الدقيق العام المرد به الخصوص هذا خصوصه منه فيه لكن العام المخصص مخصص هذا اسمه مفعول فكأنما هو أصلا عام باق على عمومه ثم ورد عليه مخصصه فإذا قلت ما الفارق بين العام المرضي الخاص وبين العام المخصوص تقول أن العام المخصوص هو عام أريد به العموم اصلا ثم خصص بغيره ببعض أسرابه مثلا فقال به تعالى ولا تنفيك المشركات حتى يؤمن هذا لب عام باق على عمومه لا يجوز نجاح المشركات خلاص؟ طيب وقوله تعالى في نساء أهد الكتاب والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب هن حبل لكم فعند العلماء من يقول أن اهل الكتاب من عموم المشركين فقالوا هذا هذا عام مخصوص الآية الأولى والتي تنفيهم الشكلات عام مخصوص أي عام باقي على عمومه ثم خصصه دليل آخر أخرج بعض أفراده وقل تعالى فاقتل المشركين هذا عام ولكن له عام مخصوص النهي عن قتل المعاهدين قتل المعاهدين ورد فيه نصوص في القرآن فنستقبل لكم فاستقيموا لهم وفي السنة في النهي عن قتل المعاهد فهذا لا يسمى عام من أريد به الخصوص لا هو عام بخي على عمو كل مشركين يقتلون إلا المعاهدين وكل المشركات لا يمتحن إلا إلا أهل الكتاب فإذا عرفت ذلك طبعا أنك الفار بين العام الذي اريد به العموم او العام الباقي على عمومه والعام الذي يريد به الخصوص والعام عام المخصوص توضح الفرق بين الثلاثه فعلي خالص توضح الفرق العمل هذا يقول فيه خصوص ذق الناس تعالى ثم أفيد من حيث أصاب الناس طب الناس تفيد من أماكن كثيرة الناس تفيد من بيوتها وتفيد من مساجدها لا يقصد من يقصد الحجيج خلاص قولي تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم هل كل الناس جمعوا لهم أم الكفار وهل الناس الذين قالوا لهم كل الناس قال المؤمنين يعني كل ما يصدق عليه الله من غير حصر دفعة يعني كل الناس دفعة واحدة قالوا لا المنسقون ارادوا ان يرجفوا المؤمنين نعم ف... والخص يقادر العام ثم يعادف الخاص قال والتخصيص تمييز بعض الجملة والتخصيص تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض الجملة اي بعض الافراد من جملة في التعريف بحكم خاص مرة اخرى التخصيص تمييز بعض الجملة أي يقصد تمييز بعض أفراد الجملة بحكم خاص وتعريفه هذا وإن كان سليما في اللغة يوافق معنى الاصطلاح الذي ذكرناه إلا غير مرضي عند الأصوليين لأنه لما كان الباب باسم الخاص كان يجب أن يعرف الخاص لا التخصيص إذا الف الخاص هو اللف المقص واسم الفاعل خاص يقص فهو خاص لكن التخصيص لا هو المصدر هذه مسائل دقيقة يعني مسألة يعني. يعني طبعا هذا ليس غلطا نعم غلط لكنه هذا من السكالات العلماء على بعضهم يعني السكال فن كما يقول بعض العلماء قال المفروض أنت تتكلم عن الخاص وعندك الخاص الخاص ليس هو تميز بعض الجملة بل الخاص بها هو اللفظ المميز اللفظ الذي يريده على المحصور فقالوا كما فعلت في العام فقلت هو ما عمنا شيئين يتنصاعدا ما كانش بقى يقول أما العام فهو كذا والتعميمه كذا لا إذا عرفتها يجب أن تعرف العام نفسه التعريف الخاص عند الأصوليين هو اللظة الدالة على المحصوص أو هو لفظ يتناول ما دل على وجه المحصوص هذا تعريف الخاص هم قالوا كان يجب أن يعالف الخاص هو عندهم لم يستوى في تعريف الخاص لأنه عرفه بالضد والتعريف بالضد أيضا من أحد التعريف غير مرضية عند الأصولين وعند المتكلمين فالتعريف بالمثال فينا يعني يجب تعريفه من أي مثال يقول لا يعرب بمثال ولا بذو وقال الخاص قابل العام هذا عندهم تعريف غير جامع ولا مانع ثم على ذلك لم يذكر تعريف الخاص قال وقت تخصيص أعرض المصدر كان ولدهم يعالج نفس الخاص لأنه قال التخصيص تميل بعض الجملة لكن الخاص يدخل في مقتضيات أخرى يدخل فيه مقتضيات أخرى قل عليهم فيخرج منه فيدل إنه من عوارض الألفاظ وما دفع ذلك إن يعرف التخصيص فالتخصيص هذا أفطاً معنوي والخاص هذا أفطاً لذ فالإنسان ما ذلك عليه قالوا كان أن يعرف الخاص ولا يقول من التخصيص هو بعض الجملة ماذا عرف المصدر أنت تعرف تعرف اسم الفاعل تعرف الخاص لأن تنيهيز بعض الجملة قد يقع باللذف وقد يقع بالسياق والسياق إشارة والسياق معنى السياق ليس برض بس يقلى كلام الأسوليين عليه في داب العام الخاص لأن العام الخاص يتكلمون فقط عن اللظ لأنه من عوارض الألفاظ لأنه من صفات النطق. أما نوع الخاص فنذكرها في المرة القديمة إن شاء الله أزل التي هي متصل ومنفصل وأنا نتكلم عن الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة وتخصيص فتاب السنة ونحوة ذلك فيكون قد بقي لنا دارة السامن والتاسع والعاشر مرة أخرى نكمل هذا الخاص والمجمل المبين والظهر المؤول دقائق مدودة في هذا والأسعاد ثم أفقى النص والخياس التركيز هذا ينهى في درسين أو ثلاثة إن شاء الله الباقي يعني أيسر مما قد مضى إلا درس القياس درس القياس سيكون فيه بعض التفصيل أيضا لأن المصنف مستوعد كثيرا من برضو ثاني من عن القياس برضو أن القياس المسائل المهمة عند الأصولية أهم شيء من ملاحظة أصول الثق كما يقول المشايخ نقحة الأحكام والقياس هذا يعني, يعني, يعني كما يقولون الأصول على المحك الأصول على المحك هذا عمله القياس والأحكام تعرف أسريب الأحكام أسريب الواجب أسريب الحرام غير هذا يساوي العامي مع يا فالقياس علم الحافظين ذلك احنا اطلنا يعني قلنا في 10 دروس 5 دروس نتكلم في الاحكام ده اللي يهمني عشان الاجتهاد لما نيجي ندرس او الناس هتدينا راحه نظريه فباحنا نعرف ان انت مش مجتهد بس تعرف يعني ايش بهذا النزل الوسع وتعرف الهيئات المجتهد وتعرف هل المجتهد يقلد غيرهم من المجتهدين او من يوافقهم وهل كل مجتهد مصيره ماذونه دي راحه نظريه فتبقى انت كطالب علم او فقيه مبتدئ لما تنظر في الناس وتجد آية أقيموا الصلاة وتعرف أن هذا حكم وجوبي تعرف أن هناك صارف ما هي أسليب الوجوب هذا هو المهم مباحث الأحكام ومباحث القياس فان شاء الله عز وجل نطمد بعضاً في مباحث القياس الخاص و... وإن كان هناك أسئلة فإن شاء الله نجيب الفضل أخي سناس إذا كنتم الله خير والله أعلى وآله بسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم يا شيخ ونفع الله بكم اياكم الله جميل طيب في حد له سؤال إن شاء الله في موضوع الدرس اليوم أو له تعليق أو إضافة يعني أفضل السؤال الإضافة خليها للمرة الجاية لكن السؤال إذا كان في سؤال سأل في الدرس هذا أو في يعني الدروس السابقة إذا كان في نقص بشانها ممكن الشيخ يتفضل علينا ويشرح لنا ليعاوز المادة ترفع عينة أو يكتب لخمسة ممكن عارف خاص ببماذا مش عارف السؤال انا لسه هنا في مش فاهم السؤال طب خاص هنتكلم على شرح متن يعني تمام بتاع كده كده طيب في حد المايك الظهر الظاهر ما فيش حد يا شيخ أسير جل مايك ما أعرف خبر مايك ما أعرف ها جزكم الله خير قال قاعدة قل الله أو إله الرحمن أيام تدعو فلهم الأسماء الفسنا ووضح في كيف الآية ما يتعلق لما درسناه اليوم من مباحث الوصوليين قل ايده الله فاوده الرحمن أيما تدعو فله الاسماء والصفات. إذن هذا يتعلق للمحظة العموم الذي ذكرناه اليوم لا أنا أريد المحظة سفى العموم الخصوص للمحظة عقدي أنا محظة سفيني ثلاث إذن المحظة يتعلق به أيما تدعو التي هي اسم مبهم التي هي أي التي هي للعاقل وغير العاقل تشترك فيهما مشتركة وتدل على العموم إذا هذا للعموم إذا هذا لفظ من الفاظ العموم الأربع التي فكرها المؤلف قال تعالى ما هو اي اما تدعو دي هذي مش... مكونة من اي منصوبة وما فكلهما يلأسان بمحمد السلقان المؤلف كلهما قال تعالى وما تفعلوا من خيرٍ يعلمهم الله تدل على ايه ولماذا تدل على العموم وما شرطية الاستخامية ماذا تفعله من خير الاستخام هذا يسألك ماذا تفعله من خير ام هي موصولة ام هي شرطية هي شرطية جزمة الجزمة يفعله بحث النون يفعل الخمسة وجزمة يعلمه فعل السليم صحيح الآخر جزمته في يعلمه طب فأيما تدعو نوع عائدية استفهام أي رجل جاء أيما تدعو السلام والأسماع الحسنة أم طبعا هي موصولة ما التي بعدها موصولة آه هي شرطية لا يف... لا يتتابع في اللغة موصولان لأن رسم الموصول كما يقول آه... الزمخشري في هو اسم موغل في الإبهام فوجب له جملة تصل معناه قال ابن يعيش في الشرح لذا استحال تتابع الموصولين. ابن يعيش له شرح مشروح مشروح المفصل لابن يعيش قال لذا سحيلة او استحالة أذكر تتابع الموصلين فإذا انتازوا تتفرح ما احنا منهم تكون مش الذي يدل لها شرطية هي دخول الفاء على قوي على فلام الأسماء الحسناء أي أيما تدعو فقولك أي رجل يأتي أكرمه هذا شرط فهو يقول أي اسم تدعوه فرغم الأسماء والفسنة الذي يدل على ذلك ودخول الفاء على جملة جواب الشرط إذا كانت جملة جواب الشرط إثنية ليست فعلا نظلم يجب أن تدخل عليها الفاء حكم دخول الفاء ودوب فهذه الفاء واقعة. في غملة جواب الشرط هي أيا هنا شرطية وما التي بعدها موصولية هي أي اسم عصو الكلام أي اسم تبعه فله الأسماء الفسنا خلاص إذا أيا هنا شرطية ليست موصولة ما هنا هي هي موصول طبعا أي هنا للعقل قلنا لا مشترك تأتي للعقل و للعقل هنا تأتي للعقل طيب نسأل السؤال الثالث مثلا في مسألة العام الذي رابده العموم أو الخصوص أو العام المخصوص مثلا إذا قال قلنا يسوع صلب السفعة للجار هذا مثال سيار مشهور جدا في كل كتب الأسروليين في ذلك المرحب الشفعته للجار السنواتي ستحشخ فيها حتة عشان لجابة سبيلة خلاص الجار هذا عند أغنب العلماء هو الشريك لاحظوا بس الحكم الفقهي شفعة للجار عند أغنب العلماء عند الشفعية وعند الملكية وعند الحنابلة هو الشريك وعند أبي حنيفة هو الجار مطلقا كان شريكا أو لم يكن شريكا هذا لم يكن شريكا وذا المدني في مصر مش عادين قول أبي حنيفة ده على قول الجمهور هذا الحديث عام باق على عمومه أم عام مخصوص أم عام يراد به الخصوص عموم دي إجابة ها فجمع فترة الإختيارات عام مخصوص دي إجابة تانية عام مخصوص برس ها فإن حاجة بين العام المخصوص والعام المراد دي خصوص اللي قالوا عن مخصوص أم أيمان لا شكت إن هي الصواب يعني أنت تقول إنه عام مخصوص الذي قالوا أنه عننا خصوص يلزمه أن يأتي لنا بمخصص فين مخصص؟ عادي دليل آخر يخصص فالذين قالوا أنه مربي فقط لا لمطلق الجار قالوا إن هذا عام لكن يرد بالخصوص من في ذاته نقولنا المعيار الفرق بينهم ممي مفيش ما هو مفيش هو مجرد نظر مجرد بحث لغوي أبو حميث قال لك قل للجار شريكه مش شريك خلاص ف قلنا العام المخصوص والعام الباقي على بقى عمومي ومخصص الاولاني ثم اداه مخصص فاستثنا بعض افراده بحكم الخاص هذا يسمى عام مخصوص اي عام وقع عليه التخصيص اما العام المرهبي خصوص فهو اصلا ما كانش على عموس ومخصص ده مارد عليه شيء هو اصلا عام ورد خصوص هتبارك. ثم أفيد من حيث أطاع الناس والناس وفيه دليل جا ثاني وقال من النزول حسبيه من الحجج فلم يقص ذلك العام بل هو أصلا أثر عاما وأراد به الشارع الحكيم الخصوص فقلت على ياه أيها النبي تقي الله عند جميع المفسرين أن هذا خاص أريد به العموم ما تقولش هذا خاص معمن لم يعممه شيء والمقصود الأمة كل العكس من حيث أفاض الناس أي الحجيز كمالك قالوا هنا الشفعة للجار قالوا أي الشريك فأمتى إبعان بقي على عمومه لو أخذنا للقول أبي حنسى ومن ثم نعود إلى فوائد وصول الثق هو أن من فوائد وصول الثق معرفة كيفية اختلاف الأحكام وأوجه اختلاف العلماء ومناهجهم لأنك لا تستطيع أن تؤصل لمخالف أبو حنيثة الجمهور لا تستطيع أن تشكي المذهبين احكيش المذهبين تسبيعا ولا تستطيع أن تخرجهما عن الأصول لا تستطيع أن تتخرج لأن دليلهم واحد مفيش دليلين مفيش يوجد تعالو الأدلة تقول أما أبو حنيثة فحمل العموم على إطلاقه وأما الجمهور فقالوا أنه عام مخصص ولا به خصوص اريد, أريد به خصوص خلاص لا في سنه مش معرف الدليل مذهلين وبصوت الاحناس ومعروف الدليل قد قال النبي بالشفعه للجار حديث البخاري معروف معند عنده تخريج ما يعرف الحديث مش معرفوش يا لكن كيفية اقتباس الحكم الشرعي من الدليل مش قلناها دي في أول جرس اقتباس الحكم الشرعي مش قلنا معرفة الأحكام الشرعية معرفة الدلائل السقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها حكم المستفيد كيف تستفيد من الدليل ؟ ما دليل عندنا كلنا الدليل عند فقال أربعة السلاحة استفادوا منه بطريقة وأبو حنيفة استبادوا منه بطريقة وشيخ الإسلام جمع بين الرؤيين وقال ياخذ بقول دي أبي حنيفة انه يجوز للجار الشفعة ان كان يشابه الشريك فان كان الماء يمر عليه قبل ان يمر في ارض صاحبه او كذا يجد ان يكون شريك بس يكون هناك مصلحة تنزلوا مديرة الشريك طيب يعني هناك حكمان انه مخصوص وعموم، هناك حكم عام باقي على عمومه خلاص حكم عام باقي على عموم، زي كل اللي ما زفرناه قد كده في الدرس عمومي. قد أصلح المؤمنون هذا عام باحث على عمومي. أتكلم على مسألة هذا عند الجمهور. عند الجمهور نقول مش للشريك فقط. عند للشريك. طيب. من هذا مثال أنا. لم أذكره في الدرس عمدا أنت أسأل بيه لكن هو أشهر مثال أنا يعني أنت كلبت في ذكري أمثلة أخرى أحوش ذلك المثال وأحوش برضو لفظة فصحة لذلك الـ الـ طيب أه ربما أستطيع لهذا لكن أيضا من القاعدة لما ذكرتها المهمة قاعدت أن الاستثناء معيار وماذا؟ أكمل بقى الاستثناء معيار ماذا؟ الاستثناء معيار عليكم سبحانه الله وبركاته لا مش التخصيص. الاستثناء من أدوات التخصيص كما سندرس في الدرس القادم الاستثناء من أدوات التخصيص المقتصد الاستثناء الشرط والتقييد بالصف معيار العموم اذا رأيت الاستثناء فتم العموم تمسك هو العموم اي استثناء هو الذي صد عموم طيب لو عموم وبعده استثناء ماشي العموم اللي بعده استثناء ايه عن باقي على عمومي ولا عن عم مخصوص ولا عن مريد به الخاص تسميه عن مخصوص ايه رفع لا مش باقي على عموم احنا قلنا بسيك تخصيص اوه رأيت الناس الا زيدا ده عم باقي على عموم ما انت تتثنيك واحد اوه اذا من غير حصر انت عامة الوحيدة ما حصرش من غير حصر انت حصر لكن ات قلت عشرة رجال انت قلت اكرم الناس الا الجاهل باكت معي بقى من الناس الا الجاهل الجملة كده على ورعاها كلها عام ايه العموم دي بلاش دي غلط في عايز أنا عايز أمحص ده ليه يعني؟ هل هذه العبارة اللغوية عام مخصوص أم عام أريد به الخصوص؟ أكل من الناس إلا الجاهل؟ عام مخصوص، إن أكل الناس هذا العام بقى, بقي على عمومه، ثم ورد الاستثناء فقط صرفه. لكن العام لا يرد الخصوص من أشي مخصص، لكن أصل الإرادة النفضية لا يرد الخصوص. فكذا يعني أتمنى أن بعد هذه الشيء رقم الأخير ورد النقط من نبات الخاص ومسائل المجمل والمضيّن والظاهر وال... والظاهر المفصل على ذلك الظاهر المأوى لنا. الله ونعم سؤال نعم الواجب والفرض نعم عند الجمهور الأصوليين إحنا أن هذا لم تكن تقلص الواجب والفرض إلا عند أبي حنيف الواجب والفرد عند الفقائل الثلاثه عند الاصوليين عامه الواجب والفرد إلا في الحج اتفقوا ان الواجب مش الفرد في الحج بس خلاص الحج له فروض وأركان والواجبات, والواجبات لكن في غير كده الواجب والفرد عند كل العلماء ما عدا الا حنيف وبرضو الحنابلة عندهم واجب وفرد في الصلاة إذا كنت قسم كل العلماء معادل أبي حنيثة قال الواجب والفرض إلا في الحج والجمهور دول ح... إمام أحمد قال سفاء بين الواجب والفرض في الحج زي دليلت العلماء وفي الصلاة عنده واجبات وعنده فرائض الصلاة غير كل الواجب والفرض عند أبي حنيثة الواجب ما ثابت بدليل ضمي سواء الثبوت أو الدلالة والفرض وما ثابت بدليل قطعي كان في الدلالة أو في الثبوت والدلالة بفتح الدال وكسرها الصحيح كنت أسمع على المناظرات وقالوا أن الدلالة بفتح من من الدلال وال... والتكسر هذا أيضا من من الجاه الدلال بالفتح دلالة اللظي وبالكسر والكسر وبالفتح الصح خلاف رسم أظن هل يجب أن نقول مسلم حانا في وكاربنا فيه إن كان مقلدا فلا يجب أصلا في حقه شيء ماذا بالمفتي المقلد لم أذهب له هو الصحيح وإن كان من طلبة العلم فإنه يحصن به ويجذر ألا يشوز وأن يقوم بالعلم على طريق أحد الفقهاء ولكن يتبين به يعني أنت تريد أن تدرس الفقه فبالتالي ستدرس كتابا سيكون ذلك الكتاب مؤلفه إما حناكي أو شافعي أو ملكي أو حنبلي لا شك تريد عند السلف والخلف تدرس ذلك مستقنع هذا حنبلي أنا أقول مثلا ما تقول هل يجب المسلم؟ المسلم هذا عام يقول اندي اسم عام من شوي فأنا قلت المسلم هذا لا يخلو إما أن يكون مقلد يعني عامي يعني بيسعى للمسلم وطالب العلم الصالة ازاي والوضوء ازاي فده مش مقلّف بحاجة مش مقلّف إنه مقلّد لو سألت واحد شافعي أي مسلم أو مش مسلم جمهوري أي مسلم الذي ترضاه في دينه وخلقه وأمانته ترضاه في, في أمانته هذا فمذهبك مذهبه يعني انتها تتعبد لله عز وجل بمذهبه اي حد اسأله ان كانت من اجل العلم او طلبته انت لا تسألين انا اجبتك خلاص وانا اجبت المذهب الشافعي مثلا يبقى انت في الحقيقة ما يتقاش اسمه الشافعي ابدا انت قلقتيني انا لان انا كنت مثلا محمدالي لو كنت اي جيء فانت مذبك مذبكي انا لما اقوله كما قالوا قول المفتي هو دين الله في حق المقلب في حق المقلب لو انت سألتني انا اجابك السؤال هو دين الله في حقك انت لازم تنفذه ان خالفته فانت آسم وانت قولي خلاف الصواب ما تعرفش انا قولي عندك هو الحق فما ما معنكش فكرة فان خلحت قول المفتي الذي تسبيته تأثم وإنسان قوله أخطأ مرجوع أو غلط أنت لا يوجد لهذا فإن أصاب فهو له وإن أخطأ فعليه لكن لو كنت طالب علم أن تدرس لا يخلو حالك أن كتاب على أحد المذاهب المجزوعة المخدومة تدرس إيه؟ فإنس كتاب في لا يكون كتاب على أحد المذاهب. فإلا بعد تكون لل للتخبط العلمي وكما نرى من بعض صلبة العلم شاردة وواردة و... لكن الذي يحسن مذهبا ده يبقى آية في... في في الفقه المقارن لكن يطب العلم بالفقه المقارن مثل المحلة بقى وكلام ده وهم ما يصل لشيء قدد يحسن مشائل بس يتكلم فيها لو الشيخين انت إن لو الشيخان معتبران في الدين في العلم يبقى يبقى, يبقى ما انتفقوا أمانة هذا يعود إلى المستثير في الشيخ معين فهذا ستفق فيه ثقة في المستثير للمستثير الذي يختار إذا اتبعنا من له صحة النظر في الدليل ده معنى أي من صحة النظر في الدليل؟ إن كنت تقصدين صحة نظرتي انت أنتي شك ان أن نظر الثلاثة من السقاء الأربعة أفضل مثل من الشيوخ هؤلاء المسائف، هؤلاء من الكبر العلماء، لكن أنا أتكلم في هذا أصحاب الشروحات، أنا لا أتكلم في هذا الذي أقصده كي شخ النباز بن عثمين، أنا أعرف هذا، لكن الذي أقصده هو في من ينكر على الذي يتبع مذهبا فنقول هذا الرافض إن كنت أنت تعبد الله تعالى بقول الشيخ النباز بن عثمين، وهو ممن تبرأ الزمة لا نقول ذلك لشيء لكن هذا هو من تبع الزمة بتقليده خلاص فمن باب أولى لا تنكر على من يقلد مالكا فإن الأربعة من السلف قطعا ومن يفضلون قطعا على من عاداهم من الخلف فما بالك بالمعاصرين فأنا أتعجب من ينكر المسرع يقولي يا شيخ انت سلفي إزاي وشافعي طيب أنا أقلد الشافعي أنا أقلد الشيخ فلان فإن كان لا بد من التقليد، فتقليد أولى. فالحاجة للإنسان يقلد من استراح له و من في دينه وأمنته. الاثنين، دينه وأمنته. وعمر العمي فاستفسى الشيخ الذي أفسس فيه. إن كنا في التمذيب نمهله هو الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم الذي يدوس على مذنب. حتى رب وإن على المشايخ. الشيخ الذي أتى كلهم تربوا على الحمد لله. وإن خلق المذنب كذلك على درس له عسير. وكل أسائح الدعوة كلهم حنابلة بالأرص فإن فشك محمد عبدالعاب ونحن في فروعي حنابلة تولي. نشك نياذا وهو الشيخ المعثمين قال إذا لم تجد المسألة في في متواي ترجعوا إلى كتب الأصحاب في أقصد الحنابلة وتجد أغلى الفروحات وما في الشيخ المعثمين يشرح التنبيه مثلا أو يشرح من هاتف الطالبين أو يشرح المختار للفتوى الحنفية أو يشرح خليل أو العشموية أو المرشد المعين يشرح كتب الحنابلة فإن كان ظهر له شيء من الدليل وخالفه فنحن كذلك أيضا نحن نقول بقوله العلماء في كل مسألة شافئية مثلا هو ونحن نقول بقوله ملكية في السماء أنه ينجس إذا تغير مثلا يعني فنحن نقول مثلا يعني أن لا نحن ننهى عن التقليد الذي هو للمتعصبين التعصب ماذا ننهى عنه وغيره ننهى عن المتعصبين على أهل المذاهب. من الممكن للمسألتين للنسبة الكتاب وحدة في القصوص له كذا كتاب في القصوص الكبير الذي هو مجلدان ف... نحن نعمة الناس نعم تستفتوا تستفتوا العلم نعم وهو أكثر من كتاب الدكتورة بالزحيلي وكلها كتب رائقة وهو من المتفنين في الأصول الشق في الفقه الإسلامي وذلته من أفضل الكتب المعاصرة في الفقه المقارن إلا في فقه الملكية سيئ في الفقه الملكية لكن قوي في الفقه الحنافية والشافعية للغاية وجاي بعض الشيء في الفقه الحنابلة سيئ في الفقه الملكية وأوضع منه المسوع الكويتية وقضوا مصمتان في فقه المقارنة على الإسراق في العصر الحريف والموسوع القويتية والفق الإسلامي وأدلته مع مراعاة إن هذا عمل فردي والآخر من أشعر قام عليه لمجمع فقه كبير فلله ضره وإمكاننا ربنا نختلف معه لا شك في التأويل وكذا لكن في الفقه من المتفنين ومن أكار الفقهاء لا شك في هذا العصر أما كتبه في الأصول فكتابه الفقه في أصول الفقه في مجلدين هذا يدرس كتاب التصوير العليا في المملكة هذا هو أرض كتب بأصول الفقه أيضا للمعاصرين وكتابه الآخر الوجيز في أصول الفقه هذا أيضا كتاب جيد مختصن لكن يعني يشبه كتاب الشيخ الحلاف والشيخ الخضري لكنه كتاب أيضا في الجملة كتاب رائخ يعني فكتبه بأصول الفقه جيدة جدا ده كتابه الفقه الحنبلي بطريقة عصرية اللي هو فضع مجللات دوت برضو عاب وعليس وليس جيدا يعني كتاب الثقه الحمدلي الذي ألفه معالم أصول الثقه عن دهر سمع الجماعة طبعا طبعا في بابه لا شك لكنه طبعا لم يلحظ كل المباحث الأصولية التي في كتب الأصوليين التي أعلم مباحثه لكن يعني فهو يعني تسال تختار الكتب عن طريق السؤال في بعض الاخر تروح المكتبات والكتاب اللي شفته حلو او اللي اسمه حلو ويشتروه وده طبعا كلام فارغ يعني في حلقه منهجيات في شيء اسمه منهجيات ايوه معناه اصول فقه عن اهل السنه يا جماعه عرفوا كتابت الجيزاني هو قواعد معرفه البدع عشان كتابين الجيذان فتختار الكتب عن طريق السؤال الذين سبقوك هنا المشايخ المشاهير خبرت عليهم وضعوا مناهج للعلوم. وضعوا مناهج للعلوم. عندما شرع بعضهم هي هذه الدار أنا راع منهج, منهج مثلا في التفسير في الفقه في الأصول في المصطلح في كل هذه مشهورة. لا ليش كذا؟ أنا شفعي ناحيت وإن أمرت فوصيتي لناسي أي الرجس أو يتحملوا كل مذهب لأن يعرف من قاله أول مرة على الحقيقة. أنا مالكي ما حيث وإن أمت فواصياتي للناس أن يتملكوا أن يتحنثوا أن يتشفعوا حتى الأزاهرة عندنا يقول أنا أزهري ما حيث وإن أمت فواصياتي للناس أن يتأزهروا آه. طيب لكم بخير وإن شاء الله يعني نلتقي غدا في مثل ذلك الموعد أنت مالكي أكيد يعني مالكي قلنا مثلا في سب قوس واحد يعني ما انا في مدينه بيقول كمان اكثر مدينه بالسبور اساله من 40.5 شيء كده مرة يعني. ايه ده؟ ما عايزين اوهين شوف الشكل بقى عايزين يعني لدينا دراسات كثيرة